الثلاثة من نبي المشتبة والأمين المصطفى على الكرام والبيت العظام المستكين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مازلنا بفضل من ربنا ونعمة مع التفسير مع كلام ربنا قال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه فإن احبه فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفات الله وقال عطمان بن عفان انتهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا على موعد بفضل من ربنا ونعمه الليله على ختام سوره لا الحمد لله من يعني على مشارف الانتهاء من جزء 28 وهذا بفضل من ربنا ونعمه فيه ما فيه من الخير إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريمى بالحواريينا نحن أنصار من أنصار إلى الله قال الحواريونا نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيذنا الذين آمنوا على أعدوين فأصبحوا ظاهرين يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قلنا دائما ان سمعت النداء فواجب عليك أن تراها سمعك عليكم السلام وبركاته وعليكم جميعا وعليك أن تصغى جيدا وأن تعلم بأن الله يأمرك بأمر فعله في علامة الإيمان أو يزجرك بزجر تنزجر به في علامة الإيمان وهذه أيضا فيها زيادة في الـ الـ الـ الـ الإيمان وفيها قرب من الرحمن سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أنتم مؤمنون وعلامة إيمانكم ان تكونوا انصار الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله فانصروا الله دال فعلا ونصرة الله ان تنصروا دينه وان تنصروا سنه نبيه وان تنصروا وان توالوا من يواليه وان تعادوا من يعاديه وان تكونوا حربا على من كفر به وان تكونوا ما شاء الله عليكم السلام كثيره عمتي الله يحفظك حبيبيبي على كلمه حضرتك الحمد لله ما تموتشي اي شيء ربنا يرضى عنك حبيبي فأرد عنك عمتي وحشتيني جدا أنا اعتذر لك فيقول هنا الله تعالى يقول يا أيها الذين امنوا كونوا انصار الله فكن نصرا لدين الله دالف علاء أوقف حياتك أوقف حياتك لربك دالف علاء كن حقا رافعا لرائة الله ناصرا لها وكن أقرب الناس إلى التمسك بالسنة وكن أعظم الناس فهما لها وأعمق الناس علما لها ونشرا لها أن تكون قامع للبدعه ناصرا للسنه فانت احب الناس إلى رسول الله شيخضر بشير كن ذبي فلا بد ان تعلم بأن الله جل وعلا يختبرك في نصرته ويختبرك في في الوقوف مع اوليائه وان تواليهم وان تعادي من يعادي وان تكون نصرا لدينه وأيضا يراك حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بها وكيف تكون ناصرا لها يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله أرأيت ما فعلوا يوم بدر أرأيت ما فعلوا يوم أرأيت ما فعلوا يوم, با... يوم بات أرأيت ما فعلوا يوم آ... الأحزاب أرأيت ما فعلوا في القادسية في اليرموك اعلم أن أولاء قد باعوا أنفسهم لله يتفعلها. لما جاء أبو رزين إلى نبي الأمين وقال له أولا يضحك ربنا قال يضحك ربنا قال إذا لن نعدل من, من, خي... من رب يضحك خيرا ثم قال من الذي يضحك فقال ان تخلع اللأمة أن تدخل يعني غازيا في ساحة الوغى مقبلاً غير مدبر ففعل حتى قتل فنسأل الله أنجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين ونسأل الله في عالية أن يثبتنا وأن يثبت الجميع على كل خير وبر وأن يجعلنا ممن يسعى سعياً حتيثاً إلى, إلى, إلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها ونسأل الله في عالية أن لا يعاملنا بما نحن أهل له وأن يعاملنا بما هو أهل له وهو أهل لكل خير وبر يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من الحوارين من أنصار إلى الله يعني من يكون ناصرًا لي مع الله يعني الله ينصرني وأنتم أيضا كونوا كونوا نصرة لي ولذلك الله رعاه قال والذي أياك بنصري و مؤمنين يعني المؤمنون ينصرونك كما أن الله ينصرك فهنا عيسى بن مريم عليه السلام قال من أنصار إلى الله يعني من أنصار مع الله إلى هنا بمعنى مع إلى هنا بمعنى مع من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله فالله ينصرني ولو اجتمع من بأقطارها فالله ناصري منني حتى ينصره الله جل وعلا من ينصرني حتى يقبله الله جل وعلا من ينصرني حتى من ينجو من عذاب الله جل وعلا وحتى يترقى الى المنازل العلى طاليس بن إدر... كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله فهنا الله تعالى أمر عباده أن يكونوا أنصار له في جميع أحوالهم بالأقوال والأفعال والنفس والنفيس وأيضا بالولد والوالد وكل ما يملكون نصرة لله دل في أولاده كما استجاب الحواريون لعيسى بن مريم عندما قال من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله جلاله في الدعوة إلى الله في نشر التوحيد بين الناس قال الحواريون وهم أعظم الناس تبعا لعيسى عليه السلام ولذلك النبي قال ما من نبي للأولاده حواريون من أمته هم الخلص من أصحابه هم الخلص من أصحابه الذين أنصرون الله ينصرون رسوله هم الخلص من الأصحاب فقال الحواريون نحن أنصار الله قالوا نحن أنصارك على ما أرسلك الله تلفي علاه ونحن بجانبك نقاتل من قتلت من تحب ونعادي من من تعادي كما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا, قالوا يا رسول الله كنا أضل قوم فهدانا الله بك اخرجتنا من الظلمات إلى النور فصيل حبل من شئت واخت حبل من شئت أحب من شئت ودع من شئت قاتل من شئت ودع من شئت ستريدون معك إننا لصبر في القتال قال ولو خدت لنا معك ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام في أهل الإسرائيليين واليونانيين في هذا الباب يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة كونية يقول هل من رجل يؤوي رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني عن يبلغ رسالة ربي حتى قيد الله له الأنصار الأوس والخزرج فهاجر عليهم فأسس الدولة الإسلامية ونشر الله به الملة الله وقد تحقق فيه ما قاله لابنته لا يترك هذا الدين بيتمدر ولا هبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذلي وقد دخله حقا وما ترك بيتا إلا دخله في ربوع الأرض الجميع نزلوا تحت راية الإسلام قال الله تعالى فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة لما بلغ عيسى عليه السلام أنه جاء ليبين لهم يعني الأحكام التي غابت عنهم وأن ينسخ لهم بعض الأحكام تيسيرا عليهم ورموه بأعظم باعظم العظام ارادوا قتله وصلبه وهم الذين وشوا به وانقسمت فيه الناس على اقسام ثلاثه قسم قالوا هو اله وقسم قالوا كذا نسبوه ولدا للاله وقسم قالوا طيب نعم صوتي يتقطع طيب لحظه أرجو لا تقطع الآن، طيب؟ إن شاء الله لا تقطع الآن. قسم قالوا لا، قسم قالوا ليس ليس ابن إله، وقسم قالوا هو عبد الله ورسوله لا ألا؟ الذين نصرهم على سلم الله وجعله نصر الله ورسوله. ولذلك قال الله تعالى فأيذنا الذين آمنوا على عدوين فأصبحوا ظاهرين فأصبحوا ظاهرين نسلناهم على من عداهم من فرق النصارى فأصبحوا ظاهرين نعم وهذا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحوا ظاهرين أنت إذن جبير عن ابن عباس رضي الله عن عرضاه قال لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى عليه السلام خرج إلى أصحابه وهذه مهمة جدا في هذا الباب نعم هي صحبة وأيما صحبة رضي الله عنك شام فضيل الشيخ شام نفع الله بك الأمم الصوت السود جيد عندكم الحمد لله ما أسعادنا بزيادة حرصك أيها السلف واشعليها وجعليها سلفا حقا ونسال الله أن تكون راية مرفوعة وان نتف جميعا حولها وان يجعلنا الله جميعا لا حول ولا نصر الدين دين الله لا في لا للأشخاص ولا للأهواء ولا للأحزاب ولا يعني لشيء سوى سوى راية الله في في المقدمة في المقدمة في الساقة في الساقة في الوسط في الوسط المهم أن يكون الأمر لله ونصرت ونصرت الله رضي الله عنك إشكشان ما فعل الله بك هم الإسلاميين والغرض المقصود سعيد الجويرق أبن عباس رضي الله عنه رضي الله قال لما أراد الله جل في علا أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج الأصحابيهم في بيت 12 رجلا من عين في هذه البيت وراسه يقطر ماء فقال ان منكم وهذا شوف اخبار بالغيوب علامه على على النبوه قال ان منكم من يكفر بي 12 عشرة مره اللهم احفظنا اللهم احفظ قلوبنا من الزيغ يا رب العالمين والروغان عليكم اثنان عشر مرة بعد ان امن به قال ثم قال ايكم يلقى عليه شبه فيقتل مكاني وبين الله له انهم يشون به وانهم ارادوا قتله فلذلك قال ايكم يلقى عليه شبه عليكم السلام وبركاته اياتها الرائعة نسأل الله لفلا أن يزيدك فهما ودقة في وقال من ايضا يعني هذه مواهد مجتمعة وفض الله يتيما يشاء جزاك الله خيرا فقال من منكم يلقى عليه شبيه فيقتل مكاني ويكون معي في درجاته قال فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال له اجلس ثم عاد عليها فقام الشاب فقال أنا فقال له اجلس ثم عاد الثلاثة فقام الشاب فقال أنا فقال نعم أنت ذاك هذه دلالة جدا على المسألة أن هذه مسألة أبدا أن تفهموها جيدا بأن الله جلال لا يزعم أحد دعما إلا واختبر الله فيه من أراد نصرة الدين فإن الله يختبره يختبره في عقله في هواه في قلبه في بدنه يختبره الله جلال المرة والمرة، ومن صدق أيضاً في مجالس العلم لأنه المسألة بأن الله جل في على حكيم عليم ومن حكمة أن يضع شيء فيه في موضعه. أنت ترى لما لما عارض عمر الخطاب أبي بكر على خالد بن وريد إن الله وضع خالدا في هذا المكان لا يمكن أن ينزل منه. والذي يؤشر بأن الله الذي وضع خالدا في هذا المكان فلا ينزل منه بحال الأحوال هو ما فعله عندما قال له صباحنا صباحنا فلا فعمل فيهم السيف طبعا اجتهادا تأول فاخطأ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غضبا النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد هنا ينتظر أن ينزع خالد أن ينزع خالد ما ندعه وأبقاه سيفا سلطا على الأعداء وأبقاه سيفا مشورا على الأعداء انظر يوم انطلاقت خالد عند في غزوة موتة عندما بكى النبي طالف فاستلم رايتة كيف من سيوف الله؟ سله الله على عداه. آمين. سله الله على عداه. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب عندما يقول سله الله على عداه. دلاله واضحة جدا أنه الله على حكيم أن الله جل في علاه حكيم عليم. ولما اشتد طلب عمر بن الخطاب بقالة خالد. قال له عجيب ما قاله أبو بكر. قال له أبو بكر دلاؤن أرضاه. قال له عقمت النساء أن تلد مثل خالد. والله لا أغمد سيفا سلّه سل رسول الله هو تمثل بالسنة أيضا سلّه سل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا الشاب قام وقام ثانية وثالثة انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هزّ خشبة فصارت سيفا فقال له فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام الرجل الزبير قال أنا فقال جلس ثم هزّه ثانية وثالثة وأبو أبو دجان هجلس يترقب ثم قام قال أنا يا رسول الله المسألة فيها فيها ما فيها من النظر للتفرس في من استحق أن يتقدم أو يتأخر يكون أمينا يكون شمالا هذه أيضا وضع الشيء في موضعه من الحكمة ووضع رجل المناسب في المكان المناسب نجاح باهر ليس بعده نجاح الغرض المقصود الشاب كان صادقا لذلك لما عرضها ثلاثا قام هو الشاب نفس الشاب قام وقال أنا أنا فقال له نعم أنت ذاك كأن الله يجعله اختارك أنت ألقى عليه شبع عيسى طبعا هنا المكافأة ليست باللهينة مرافقة عيسى في الجنة فقال أنت أنت فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام ورفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت قوة مفتوحة قال وجاء الطرب من اليهود فأخذوا شبهه وفاخذوا من تشبه به فقتلوه وصلبوه وكفر به بعضهم 12 مره من اصحابي لانه انباهم بذلك وايضا رفع عيسى عليه السلام هذه لابد بد ناخذ معها يعني ولو مجلدات نقف معها سنين تعلمون بان الله على لا يخذل اولياءه ولذلك كنت في مأثق معين أو بعض الافاضل فارسلته لمن اثق في دينه وعلمه فقلت له سؤال وما اريد زياده اريد جوابا بلا زياده طيب ماشي. بلا زيادة أيسلمه لأعدائه يعني لو عاش أحد لله أيسلمه لأعدائه كان الجواب مبغرا صراحة من أثق فيه وأرسلت له هذه الرسالة وكان هذا صراحة قبيل حادثي يعني قبيل الحادث الذي وقع معي وانقلبت بها السيارة المرة مرة فارسل لي وأنا كان الله مقدر ومن الصباح علمت أنه سيحدث شيء حتى أنه عندي رخامه ابنتي بتأخذها نزلت في يدها دون أدنى شيء كلها صغيرة جدا وأيضا كأس يمسكونه نفس الأمر فكان الأمر خلاص مبهر من البدايه في شيء فأنا أرسلت هذه الرسالة لمن أثق في ديني وعلمي ورجحت عقله وهو صراحة في المجلس هنا من المتقنين ومن زمن بعيد يحضر معي فهو متقن جدا في العلم فأجابني إجابة يعني أذهلتني لما قلت هذا القول فقلت له أسلمه إلى اعدائه قال بل سيسلمهم هم له فوقفت أخذ بشغف قلبي الجواب وعلمت أن الله جلال لا يضيع اولياءه وعيسى عليه السلام هو نبي وهو أفضل الأنبياء قدرا ومكانة ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم النبي وعيسى عليه السلام كان معجزا من المعجزات التي أظهرها الله ودل فعله ليبين مقام ربوبيته فهو قد خلق آدم من غير أب ولا أم خلق حواء من أب دون أم خلق عيسى من أم دون دون أب والباقي البقية البقية من خلقه من ماء مهين بأب وأم فعيسى له مكانة من أولي العزم من الرسل عليه السلام فانظر هو يعيش لله دل ويعتون يكيدون له اليهود طبعا قوم ملاعين ملاعين فأرادوا قتله وصلبه والله على بيانه لنا في الكتاب والمغفلون يقولون بأنهم صلب ووضع الشوك على رأسه ويقولون بانه إله مع ذلك يقولون هو إله وهذا أمر عجب فقال قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وأيضا قال قال أعنهم في شك منه ما قتلوه يقينا برفعه الله إليه. وأما في قولي يا يا يا يا عيسى النعم إن في قولي رفعك ليه متوفيك ليس ليس ليس مميتك لأن وفاته فت صغرى فت كبرى ولفات الصغرى هي النوم. قال الله يتوفى تؤف حين موتى ولت لم تمت في منامها فيكون هو منيمك ورفعك. وهذا أيضاً العيسى عليه السلام هذه قدرة الله جل في علاه ونحن نؤمن بذلك إيماناً تاما غير منقوص وأن عيسى لم يموت. على خلاف نهاية السلاف ، في هذا الباب لك ، لكن الصلاح أنه لم يمت هو في السماء في السماء الخامسة أو السادسة أو السادسة ما أذكر, أو السادسة الثالثة ما أذكر في الرواية الطويلة في هو في السماء هو حي في السماء ينتظر أن ينزع الجناح الملك من أجل قتل البجال وهو علامة من علامات الساعة وأنه العلم للساعة وأنه لعلم مع أنها قراءة شاركة وأنه لعلم للساعة وكل شيء في القرآن موجود ولذلك لابد أن تعلم بأن نظر على أنخذ عيسى عليه السلام عيسى من أنبيائه لما قال لما ترك مرأسه إبراهيم عليه السلام مع الطفل الرضيع أرض جرداء صحراء لا, لا, لا زرع فيها ولا ماء وهي تسرخ تتركني وطفلي في أرض جرداء يعني ما فيها زرع ولا ماء ولا فيها شيء ولا مؤنس وهو, وهو لا يستدير لا يستدير حتى كانت من أذكى الناس فصرخت الله أمرك قال الله من قالت إذا لن يضيعني إنتهى الموضوع قدر لا نفذ لن يضيعني وهذا أصارتا تملك القلب في حسن الظن بالرب يرتقي الإنسان بالمعادة والله الذي لا إله هو ينقل الجبال من مكانه والله من مكانه إن استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة ومن أراد الله أراد الله له ما يريد ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد ومن أقبل على الله تلقاه من بعيد وإقباله من إقبال الله عليه وهو الأول سبحانه جل في علاه والآخر وهو الظاهر والباطن سبحانه جل, جل في علاه الغرض المقصود أن عيسى عليه السلام الله تعالى لا يسلمه لعدائهم الشبابة لما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وبيدي حفنة التراب على وجوههم ويقرأ وجعلن من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون تطاولوا لقتل النبي بغسرة احد ويقوم وهنا الله يدع له ملكا جبريل وميكائيل يدافعون عن النبي لكن الله أراد أن يبين لهؤلاء أن يبين لهؤلاء جميعا أن هناك من الصادقين من باعوا أنفسهم حقا لله وطبقوا قول الله تعالى يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان المدينة من حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه لذلك قام طرح يصد السيوف عن النفس السبب كسرت يعني صديحة في يده وصد السيف بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده فلما وقع على الأرض قال النبي لابي باتل عمر أتيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب يعني أوجب الجنة قد أوجب الجنة قد أوجب الجنة باعوا أنفسهم رخيصة كانوا صادقين اختبر الله صدقهم فأظهروا الست حقا لله جل في علاه فالشاب فعل ذلك فاختاره الله جل في علاه رفيقا عيسى عليه السلام في الجنة وانقذ عيسى ورفعه الله جل في علاه ولذلك الهود أخذ الشبه فصلبوه وقتلوه لكن كفروا ومن كان معه كفر به اثنة عشرة مرة وتفرقوا في ثلاث فرق فرقة قالت كان الله فينا ما شاء وهؤلاء اغبى من إبليس ثم سعد السماء وهؤلاء وكان وقالت فرقة كان فينا ابن كذا ونسبوا الله في ولد حاشا لله تهدهدت الجبال والسماء تخل مما يقولون ثم رفع الله إليه وهؤلاء المسطورية وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء المسلمون فتظهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يجد المسلم طمسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام والطائفة التي آمنت في زمن عيسى ما يبنى الذين آمنوا على دين فاصبحوا ظاهرين بإظهار بإظهار رسالتهم بإظهار دينهم المسألة ليست في الشخص ولذلك حتى أصحاب التنمية البشرية يقولون الإدارة الناجح هو أن يكون نجاحه في غيبته كنجاحه في وجوده. هذا النجاح النجاح يظهر في الغيبة النجاح يظهر عندما لا يكون موجودا وهو تتخلف بخير وهذا الذي نتكلم فيه أنه لابد للعالم أن يتبنى من العلماء من, من يخلفوه ولأن هذه الأمة موت العالم صلمة في الأمة ثغرة لا يسدها إلا وجود عالم مثل. وهذا كان من السنن الكلنية ما مات عالم بيانت لكم بطولة ذلك تاريخيا ما عالم العالم الذي بعدكم موجود لما قال أبو هنا دفنة علم كثير سيد بن سابت ولعل الله يدعى ابن عباس خلفا له أبو حنيف لموت شاف يولد أنا اسمه ليس لموت مالك ابن أناس, أناس هكذا في التاريخ سنة كونية لابد من وجود علم إذا ولدت عالما من الأعلان قد مات ولا ترد خلفا لهذا العالم اعلم أن الله قد أذن للدنيا بالأفور واعلم أن الفتن سأتي تطرى وأن أعلمة الساعة على الأبواب وعلى المشارف ستأتي كلها, منتظم كلها منتظمة فلذلك أنت ترى جعل, جعل إذار الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بأصحابه ولذلك قال فاصبحوا ظاهرين فمحمد صلى الله عليه وسلم الله جل في علاه بعثه وبعثه بهذا الدين الحق ليظهر على الدين كله وقد قلنا جزما بأن هذا الدين متمكن وأن الرايه الخفاقه مرفوعة وأنهم سيتمكنون وأنهم سيتقدمون ويتقدمون الدنيا بأسره ورب العزة أنا أيقم بذلك من, من رؤيتي لما يكتب الآن من جلوسي هنا ورب العزة أنا يعني من اليقين بمكان تزوله الجبال وأعلم يقينا بأن رؤية الإسلام ستكون خفاقة عليها وسأتقدم الدين وسيتمكن وتتباوى هذه الأمة قيادتها وسيادتها وريادتها لكن كما قلت دائما يا له من دين لو أن له رجال كنت أجلس مع طرحب تعاليم أقول لهم باكيا على حالي لانني متعدي متداوس وقد اسأت الى رب دلفي علاء واسأت الى من وصاني بانني لا اترك ثنيه واحده لربي دلفي علاء لقد خذلت ابي هو الذي وصاني بذلك وقال زد ولا تنقص وقد انقصت كثيرا ولكن يعني ما دامت الانفاس موجوده في الأرواح فالمرء بينه وبين ربه كثير وفي الخلوات تنتهي الأمور الغرض المقصود بأن الأمر مداره ليس على نصرة الدين الدين سينتصر سينتصر سيتقدم سيتقدم والسؤال المطروح أين أنت من نصرة الدين هل أنت تستخدم أم لا هل الله تعالى أرادك لتكون أولا الذين عاشوا امدا ودهرا بعيدا لربهم هل تكون من من يشكرهم الله جل في هل تكون يوم القيامة بكرامه وأنت تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم تحت الواء النبي هل تكون مشرفا أمام الصحابة الكرام أمام أبي بكر عمر عثمان عليهم هم الذين قد بين الله أمام الملأ جميعا انهم نصروا الله هل تكون أنت في كسمة من سمات هؤلاء أن الله يقول اخترته واصطنعته لنفسي فنصر ديني هل تكون أم لا يا له من دين لأن له رجال. حقا ياله من دين وأن له رجال لذلك الله جل فيه أولاد لما اختار نبينا صلى الله عليه وسلم اختاره على مدار القلب واختار له صحبة والنعمة الصحبة عاشوا بعده لأن الله جل فيه ما بين فضل الصحبة في زمان النبي فقط بل أظهر فضل هذه الصحبة بعد النبي لأنهم عاشوا ظهرا بعد النبي على العهد على العهد والوعد لذلك شكر الله لهم أنهم ما ما ما غيروا ما بدلوا وقد نصروا سنته ورفعوا رايته لذلك مكنهم من العباد ومن البلاد فعبدوا العبادة لرب العباد كما قال الربعي لرستم نحن عباد لله بعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره اللهم كن معنا يا رب العالمين اللهم كن معنا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يزداد وينقص ختم الله لنا هذه الآيات ختاما لهذه الصورة ولله الحمد مننا وكان ختام المسك وأن الله على أظهر دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه وجعل أهل الصلاح وأهل الديانة هم الذين ينتصرون هم الذين يظهرون أورايتهم كانت خفاقة عليها لذلك قال الله تعالى والذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وليظهره هنا اللام ليست التعليلية ولو قلنا تعليلية ألم للعاقبة وأنه لا بد من ظهور الدين على هذه الديان الباطرة لأن الحق أبلج والباطل لجلج لا يقف أمامه بحال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومن كان الله معه فمن عليه ومن كان الله معه فمن عليه إذا ما علينا إلا أن نأوي إلى ربنا ليكون معنا أنت إن كنت ذكيا لبيبا تعرف كيف تتعامل مع من فوق العرش استجر معية الله إن كانت تصاحبك وكان الله معك انتهى كل شيء وأنت أصبحت كل شيء في نصر الدين الله وما لقلبك لربك ألفاء الفوائد صنبطة الله شكور من عاش له لا يضيعه ولا يسلمه لأعدائه من عاش له لا يضيعه ولا يسلمه لأعدائه انظر إلى ما حدث مع النمذساء وسلم والطوارق والقوارع التي نزلت عليهم وغزوة الأحزاب لشت منا ببعيد وماذا حدث أن الله على بشرهم وهم في في في حوالك الضوائق يقول لهم الله أكبر اعطيته الكنزين نعوذ بالله من بعد بعدنا نعوذ ولا من ذلك نعوذ ولا من ذلك ايضا نقول من كان الله معه فمن عليه من نصر الله نصر من نصر الله نصره الله ولا بد من نصر الله نصره الله لذلك كنا نقول دائما لا تدخل في شيء إلا ونياتك نصرة الله لا نصرة شيخ ولا حتى لو ذببت عن عالم أو عن عرض عالم أو ذببت عن مسألة لا تجعل أنها منصبة أنك تذب عن العالم مع أن الذب عن العالم ولا نياتك تذب عنه لله سترتقي لكن اجعلها فقط هي ذب عن العالم الذي صدره الله لنصرة الدين فيكون ذب عن الدين أصارت فترتقي المعالي عند ربك جالا في علامه أمين أبو أمين. طيب أنا الآن سأصلي المغرب وبعد المغرب صلي المغرب أصلي المغرب العشاء طبعا جب أصلي وبعدها إن شاء الله ندخل في الصحيح لو في السئلة استردونا الآن وبعد الصلاه إن شاء الله نجيب عليها ورسال الله